وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْبَحُ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 وأوْ حَنَ إلى أُمّ موساء أأَرضعهِ فَإِذا خِِْ عليهلَْهِ فَأَلْقهِ فِي اليَّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَن إ رُّهُ إلَك وَجعِلهُ منن المُررسَنين فَلتَقَطَهُ آلُ فيعونَ لِيكَُ لَم عدوَ وَوحزَنَ إ فعوْونَ وَهامانَ وَجنودَهُماَا كانوا خااطئين. وقالت امرأة فرعون قُرَّةُ عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 لَعَلّنِي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ أي إني أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عصاك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 مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلينا رَسُولًا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَما ج أَهُ الحَقّ مِنْ عِدِناَ قالوا لَول أُوتِيَ ممثل مَا أُوتَ موساَا أَلَ يَكحُروا بمَا أُوتَ موساَا مِنْ قبلَُ قالوا صِحرَان تَظَهَرَا وَقالوا إ بكُلٍّ كَافِون قُلْفَأتُ بكتابِم منِنْ عِدِ اللههِ هوأَهدَ مِنْهَُا أَتَّبِ إنِ كُ تُم صَادقين.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 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتنا عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة.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 وَقَالُوا إِنِ اتَّبَعْنَا هُدَاكَ مَا كُنَّا تَخَطَّفًا مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْنَا ثَمَرَاتُ شيء شَيْءٍ يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنَ اللَّهِ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 وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُنقَضُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ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 والصنَ الإِنسانََ بوالديهِ حُسْن وَإِن جَ هَذاكَ للتُشِكَ بماَا ليسسَ لك بِهِ عمُ فَلا تُطهماَا إلَ يمررجعُكُمْ فأُونَبّعُكُم بما كُُم تَعملون والَّذينَ آمنوا وَعملِل الصَّالِحاتِ ل نُدْخِلََّهُ في الصالحين.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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأْسُونَ مِرَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ احْرَقُوا فَأَنقَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مردة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وَلووق إ القَالَ لِقَْمِهِ إنكُْ نتأتُونَ الْفاحِجة مَا سبقَكُمْ بهَا مِن أحدد مِنَ الْ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 وَتِلكَ الأمثَانُ نَظرِبُهَا لنَّاسِ وَما يَيعقلِلُهَا إلاا العالممون خَلَقَ الله السَّماواتِ وَالْأَرضَبِ الحَقّ إ فيِي ذَكَ نَآيَةً للمُؤمننين.